فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَنَ زَوَجَنَا كَهَذَا لَكِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَى وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا